فضيلة الشيخ عطية صكر تصر بعض النساء على صلاة الجمعة في المسجد فهل صلاتها الجمعة في هذا المسجد واجبة بحيث لو لم تصلها تعاقب عليها صلاة الجمعة غير واجبة على المرأة وذلك للحديث الذي رواه أبو داود والحاكم وصححه غير واحد الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة وهم عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض ولحديث أم عطية الذي أخرجه ابن خزيمة نهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا لكن مع ذلك لو صلت الجمعة صحت واغنتها عن صلاة الظهر باتفاق الفقهاء وهل يستحب لها صلاتها؟ قال الأحناف الأفضل لها أن تصلي في بيتها ظهرا لمنعها عن الجمعة سواء كانت عجوزا أم غيرها وقال المالكية إن كانت عجوزا لا أرب للرجال فيها جاز حضورها الجمعة وإن كان فيها أرب كره حضورها أما فإن خيف من حضورها حرم عليها الحضور وإلا كره وقال الحنابلة يباح لها الحضور لصلاة الجمعة إن كانت غير حسناء فإن كانت حسناء كره وقال الشافعيه يكره للمرأة حضور الجماعة إن كانت مشتهاتا ولو في ثياب بالية وكذا غير المشتهاه إن تزينت أو تطيبت وكل ذلك إذا أذن لها وليها بالحضور وإلا حرم عليها حضور الجماعة كما يحرم حضورها إذا خيفت الفتنه والله أعلم